الوحدة الأولى. الدرس الأول. اليوم الأول في المدرسة. واحد. استمع إلى العبارات واعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. قليل. كثير. قريب من. سوق. بعيد عن قط حي بيتي جنسية رجل غني كرة دراجة صديق ظهر كلب